عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم وقتل معلوم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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نُدْخِلُهَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبدأ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالمين وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا